وقدمت ظهر وجاتنا الخبار متيقنا جديك الكلمة وروشة مات ومات ومات الله جات ما هذيك Nog mediene gjorkt visst Nog mediene gjorkte ياه فيناني يامسكين بو صوت باش حاص طر بتينا خليتينا بغري بحزينة، نافراكلك و ما ا فينها ياه فيناني يامسكين بو صوت باش حاص و ما فيننا خليتينا بغري بحزينة، نافراكلك Bloき be يا فناني يا مسكين بصوت بشحات نغبتينا خليتينا مغرب حزيننا مفراق <تصفيق> وما قدينا يا فناني يا مسكين بصوت بشحات نغبتينا خليتينا when the child opens يا روشا منك شعال حكم الله راضي لطف كتير ينسك tis me tis me tis